لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآسف في ذي القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع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 واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إِنِّي أَخَافُ أن يبدل دينكم أَوْ أن يظهر في الْأَرْضِ الفساد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 قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد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 ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لاكثر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وَأَنَّ مَرْدَنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَسْتَوْضِعُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَيَّأَةَ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ نذهب ان يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ويوم تقوم الساعه ادخلوا انا آل فرعون اشد العذاب